ودخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كتبت ليس لها من دين ولي ولا شفيع، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعد كل عدل الله يخذ منها أولى.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 ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحابي يدعونه إلى الهداة لنا قل إنه د الله هو الهدا وأمرنا لنسلا لرب العالمين وأنا قيم الصلاة والتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفر فهو في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا لها يا أراك وقومك في ضلال مبين